آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتبوها علينا شيخ إسماعيل في جاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات وَالْأَرْضَ وما بينهما الى That's the hope of a new وما خلقنا السماوات والارض وما بل What <laughs> ك هو الخلاق. tình mà سَبْعًا مِنَ v وَالْقُرْآنَ mi لقد اتى الناس من المثنى No. Yeah. ai للمؤمنين لا تمدن đời ta إذا ما mà قل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المفتلسين الذين جعلوا Oh beginning big an تبدأ بما تؤمن وأعرض عن المجركين má có quanh لا يعلمون، ولن قادنَّهم أنّك بِمَا فسبح بحاجة ربك لقد نعلم أنك يضيق <تصفيق> قدرت بما يقوم كذنب بربي ربك يروم من من ذا يجيب ويا No. سبحانه وتعالى عما ولقد قد نعلم أنك يضيفه قدعك بما يرسوه فسجح بحمد ربك فَاسْتَغْفِرْ لَهُ رَبَّكَ فَهُوَ दुगाम नंग وَنُنَزِّلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ هنا يضيع الملائكة في روح ولان السماوات ما خلق أَنَا فَأَذِنَ لِي أَمْ عما بِالْحَقِّ فَإِذَا هُوَ قَوِيٌّ مُبِينٌ Hooray! Oh. لن تكونوا بأليه إلا في شئ الأنفس إن ربكم لرأوا رقيب ودخوا وهكذا إكتف الإيمان والإسلام عشنا في رحاة هذه تلاوة القرآنية العطرة لما كان من آيبك الحكيم تلاها علينا قارئنا الليلة القاري شيخ إسماعيل شجال في بداية هذه الامسيه الدينية المباركة التي مقدمها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة المسجد القدري بقريه الشكر مركز الفشل دم حافظ الدم